عاشته وما اتت مضلوما بارك الله قالك على هالخدمه وانت في حرم ابو فاضل ايوه على عزهره بارك الله بك عاشت وما ماتت فضلوا صوتك فدوه فدوه اروح لك نشمي عاشت وما اتت مهومها بارك الله فيك هلا وإلي عزهر المعلومة هلا وإلي عزهر المعلومة ألم وإعتاب يا حدا يصيح الباب يا حدا ألم وإعتاب ألم وإعتاب جو لك يصيح الباب شي يصيح ابيح وينك ايدك ايدك انا وعدتك البا يا عام يا ابو الحملا اعاتب من كثر همي يا من تدري ما تجري ويدمي يا ابو الحملا اعاتب من كثر همي يا من تجري محبتك تجري ودمي تشاهد فاطمه وسهم هجر يرمي تشاهد فاطمه وسهم هجر يرمي يا حمايل ومن غير رك لي يحمي يا حدا يصيح البا يصيح لا ما شاء الله الله الالم وعتاب عمي الالم يا ابو الحملة أعاتب من كثر همي يا من تدري محبتك تجري ويدم للشاعر السيد عبدالخالق لمحمد يا ابو الحملة أعاتب من كثر همي يا من تدري محبتك تهجر ويدمي تشاهد فاطمه وسهمل هجر يطير تشاهد فاطمه وسهمل هجر يرمي يا حمى الحما ومن غيرك اللي يا حماي الحما ومن غيرك رك لي يحمي يا احد يصيح الباب ظلع ينساب ظلع ينساب يا احد ضلع ينصاب يا احد يصيح الباب علم وعتها, علم وعتها علم وعتها عدك حاجة لولا يا حيضة يصيح البار يا حيضة كل شيء يميل بشافك تعدلك كرم ربي العباد بشافك وعدلك يا من كل شيء يميل بكفك تعدل كرم رب العباد بكفك وعدل مصيبه فاطمه عشي عمو سهله اي مصيبه فاطمه عشي عمو سهله بعد بعد سماع العباس مصيبه فاطمه ايضربوها وتشاهد وانت الحملة يضربوها وتشاهد وانت بالحملا يا لهف الغالب آه يا الباب آه يا الباب صيح صيح محمي <متفك> ألم وعتاب <تصفيق> ألم وعتاب خاري صيحل خاري <أمي> صيحل <أريصيحل> <أريصيحل> <أيه> يمن كل شيء يميل بشفكت عدلة كرم ربي العباد بشفك وعدلة مصيبه فاطمه على الشيعه ام وسهله مصيبه فاطمه على الشيعه بعد بعد مصيبه فاطمه على الشيعه ام غبه يضربوها تشاهد وانتبهوا الحمله يا علي يا علي يضربوا تشاهد وانتبهوا الحملان يا ليث يصيح الباب يصيح الباب لك عمي يا ليث الغضب يا ألم واعترار ألم واعترار يا حدار يا حدار يصيح البار شديد. يا حدار إيه إذا دارت رحاها وسيا فكت شهرة إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إذا دارت رحاها وسيا عدوك لا أبو مني بنيت برق عدوك لا أبو مني بنيت برق عجب ذا النون مني حاش متحضرق عجب ذا النون مني حاش متحضرق قريب انت وتشاهد عصرة الزغرة قريب انت وتشاهد عصرة الزغرة إلك أسباب يصيح الباب يصيح الباب عم إلك أسباب إلك أسباب كتاب الله يا, يا علي يا علي يا من كل شيء يسير علمك وامرك كل شيء يا قاهر كل خصم يا الما حديق غرا يا قاهر كل خصم يا الما حديق غرا فقعك باليمين وفاطمة نظرة فقعك وفاطمة نظرة تخلي ذول فقار وكبرج بصبرك تخلي ذول فقار وكبرج بصبرك صبر وحساب صبر وحساب صبر وحساب ألم وعتاه وعتا يا علي يجي ليل الحزن وتروح تدفنها يجي ليل الحزن وتروح تدفنها تودعها بحزنها ويام همحسنها تودعها بحزنها ويام لي الحزن وتروح تدفنها تودعها بحزنها ويامها محسن غير تودعها بحزنها ويامها محسنها مشت تشكي لابوها اللي ياذنها مصايبها س حامل ام مصیب ہے اسے حامل او مصابن ہے اے جرح ماتب ألم <سؤال> <في> بارك الله بيك مقضي حواشكم يصيح الباب يا حدار <حي> قبر ها <هي وين> يا حدار <حي> دي <دجا وبني> قبر ها يا حدار دي نجاور بالبقع وعمين يعلمنا نجاور بالبقع وعمين يعلمنا نريد نزوره مرة هذا مطلبنا نريد نزوره مرة وهذا مطلبنا صيح شيح نريد نريد نزوره مره نروح لها مشون نصب مواكبنا نروح لها مشون نصب مواكب بعد ولنا نروح لها يا زهراء دموع احباب يا حيد يصيح البا يصيح الباب يصيح الباب هلا هيلا بيك الم وعتاب الم وعتاب الموعتاب يصيح يا علي قبر ها يا حذر دجا ومنا قبر ها يا حدر دي بعد بعد قبرها يا حدر دي سمع سمع الأمير المؤمنين قبرها وين يا حدر دي جاوبنا ندور بالبقيع ومين يعلمنا ندور بالبقيع ومين يعلمنا ايه نريد نزور مرة هذا ما طلبنا يا الله نريد نزور مرة وها بعد بعض شباب نريد نزور مرة هذا نروح لها مشي وننصب مواكبنا وانك وانك نروح لها قادي بعد بعد نشمي حسيني نروح نشرب مواكب يصيح البايه دموع احباب على معتاب يا ربنا يا ربنا سلم على الباب يا ربنا الم الام الام على معتاب يحدو يصيح الباب